Surah Al-Fatihah. Surah al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 ها الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله قال ابن رجب وام الاستحباب الاكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات فان الايام المعلومات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 ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا الله الله الله ولله موسيقى <تصفيق>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 ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد